ورقا وصلنا لهم وطولا لعلهم يتذكرون الذين آتيناه مِنْ من قبله هم به يؤمنون وإذا لقضا عليهم قرد وآمننا به له الحق من ربنا أننا كنا من قبله مسلمين ولذا يطولا أجرم رجعه ولكن أكثرهم لا يعلمون وتنأكلنا من قرية لكن مطلق <تصفيق> معيشتها فذلك مساكلنا تستر من بعدهم لا قليلا وقمنا نحب الوال فيه وما كان ربما مولد القرى حتى إذا أذكر منه وما كنا مولد y caro My name is Muhammad. My name is Muhammad. My إن الله يحب المحسلين قال إننما وطيته على عم يعلم أن الله قد من قبره من القرون ونهو أشد ولا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يسأل الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعلمون إن الذي فرض عليك القرآن لردتك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء من ولو من قربي طلال المبين وما الولد تترجو أن تضع ليك القدام رحمة من ربك فلا تتعلم ولا <تصفيق> يصدكم الله صلى الله عليه وسلم أحسن الذين كانوا يعملون ووصفنا من إنسان جوابين حسنا وإن جاهبا كريفا لكيما لساك فيه عالمهم فلا تتعونها لن يرشعكم فورا بهم أنبلا تعملون والذين أروا في الصالحان يردخل في الصالحين ومن الناس من يقول لا يحمل الله الطالب وأطالب مع الطالب ولا يسأل الله قالوا نحن العالم في فيها لم نجيهنه وأهله إلا امرأته كانت من الضابرين وعندما أنجا ترسلنا للطنسيق أبهم وطاربهم فعوا طارب لا تخلق لا تحسن إلا منجونك وأهلك إلا امرأتك كانت من الضابرين إنا منذرنا هذه من السماء الذين وعدواهم وعادواهم عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسدنا بالأرض ومنهم من أرأتنا وما كان الله يرحبهم ولكن كانوا أهم سيظلمون مأبن إذا اتخذوا منهم الله يورياء أهد للعفاكه اتخذت فأنتا وإن أرهدت بروك لبيت عن الكبور لو كانوا يعملهم إما الله يعمل وَجَعَلَ ثَمَرَهُ قُرُبًا وَمَا يَطْغَوْنَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ